وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق في البحث حول مرسله داود بن فرقاد ان الكلام فيها تاره من جهه السند واخرى من جهه الدلاله فاما من جهه السند فقد ادعي ان ارسالها منجبر بعمل المشهور بها وذكرنا أن ظاهر كلام السيد المرتضى وكلام المحقق الحلي عدم عمل المشهور بها <تصفيق> وزاد على ذلك السيد الإمام قدس سره صفحة 137 من كتاب الخلال أن الظاهر أن المشهور رفض العمل بالرواية يعني لا مجرد عدم عملهم بل أنهم أعرضوا عن العمل بالرواية فإن مقتضى روايته أي رواية داود بن فرقه أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر ولازم ذلك أن المسافر إذا صلى ركعتين في أول الزوال وجب عليه الصبر إلى مضي هذا الوقت وهو مقدار أربع ركعات أو لو فرضنا أن المكلف صلى أربع ركعات صلاة سريعة ففرغ قبل المقدار المتعارف لأربع ركعات فيجب عليه الانتظار إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات وهذا مخالف لجميع الروايات المستدل بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء فإن عباراتهم مشحونة بأن الظهر تختص من أول الزوال بقدر أدائها وكذا بالنسبة إلى العاصر إذن فما هو ظاهر ظاهر مرسلة داود ابن فرقاد مما مما لم يعمل به أحد فالظاهر عدم عمل الأصحاب برواية داود فضلا عن استنادهم إليها بل من المحتمل أن القائلين بالاختصاص إنما ذهبوا إلى الاختصاص لشبهة عقلية وهي امتناع كون أول الوقت مشتركان لأدائه إلى الأمر بالضدين كما شرحناه أمس لا إلى هذه الرواية فتحصل مما ذكر ان روايه داود غير مجبوره بعمل الاصحاب بل معرض عنها ولو فرض تماميتها سندا وانها بمنزله روايه صحيحه لما افاد ذلك ايضا بعد فرض اعراض مشهور عنها وكلامه تامون لو كان المستفاد من مرسلة داود أن وقت الظهر بمقدار أربع ركعات في تمام الأحوال وبلحاظ ما هو المتعارف في أداء الصلاة فلو كان هذا هو ظاهرها لكان من صلى ركعتين وهو مسافر أو من صلى اربعا صلاة سريعة ممن يجب عليه الانتظار حيث إن الوقت لم يمضي بعد ولكنها منصرفة عن ذلك فإن ظاهرها أن مقدار أربع ركعات وقت للظهر بالعنوان الأولي فعما لو كان مسافران فوقته بحسب تكليفه وبعبارة أخرى إن ظاهرها أن أول الزوال وقت للظهر بمقدار ما كلف به المكلف فإن كان مكلفا بارباع فوقت الظهر بمقدار أربع وإن كان مكلفا باثنتين فوقت الظهر بمقدار اثنتين فأول الزوال مختص بالمقدار الذي يتحقق به امتثال الظهر في حق المكلف كما أن ظاهرها أن الحد هو أداء كل مكلفين شنوه بحسبه فعندما يقول بمقدار أربع ركعات أي بالمقدار المحقق لل للامتثال والأداء وهذا يختلف باختلاف المكلفين وظروفهم وأحوالهم فربما يكون مضطرا وربما يكون مختارا وربما يكون غريقا وربما يكون وهكذا وأشبه ذلك زين ولأجل ذلك فلم يحرز نريد أن نقول هذه النقطة فلم يحرز إعراض المشهور عن العمل برواية داود بن فرقاد هذا كله من جهة السند وأما من جهة الدلالة فقد ناقش العلمان سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الإمام قدس سره دلالتها أي مرسلة داود بن فرقد على الوقت المختص فلنتعرض أولا لكلام سيد الخوئي فقد أفاد صفحة 107 وسبعة جيم أحد عشر من موسوعته أنه لو أغمضنا النظر عن السند وفرضنا صحة الرواية لم تكن معارضة لروايات الاشتراك والوجه في ذلك أنه قد يقال إن مفادها في مقام بيان اعتبار الترتيب فقوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإن المقصود بهذه العبارة حتى يمضي المقدار ليس هو المضي التقديري، بل المضي الفعلي، فكأنه قال حتى يصلي أربع ركعات، حتى يمضي مقدار أربع ركعات. إذا زالت الشمس. فقد دخل وقت الظهر حتى يصلي اربع ركعات فاذا صلى اربع ركعات فقد دخل وقت العصر على نحو الاطلاق وبلا مزاحم لانه قبل ان يصلي اربع ركعات دخل وقت العصر لكن مع المزاحم وهو الظهر وأما إذا صلى أربع ركعات فقد دخل وقت العصر بلا مزاحمين فكأن هذه العبارة في مقام بيان الترتيب أي أن الوقت قد دخل للظهر والعصر جميعا لكن لا بد لك من الظهر اولا قال ومن ما يدل على ما ذكرنا يعني هنا ما نحكي حكي إيه نجيب شواهد ومن يدل على ما ذكرنا أنه شيخ إبراهيم لو كان المراد الزمان التقديري يعني مضي مقدار اربع ركعات فهذا غير منضبط فحتما يراد به اما المتعارف بين الناس اي حتى يمضي ما هو المتعارف بين الناس في اداء اربع ركعات هذا المعنى الاول او يراد به ما هو مقدار أداء كل شخص بحسبه وكلاهما وكلاهما مخدوش أما الأول وهو أن يكون المقصود مقدار أربع ركعات بحسب المتعارف بين الناس فمقتضاه نفس كلام السيد الإمام اللي قرانا قبل شوي فمقتضاه عدم جواز الشروع في العصر لو فرغ من الظهر قبل الوقت المتعارف فلو فرضنا أن الوقت المتعارف لصلاة الظهر عند الناس أربع دقائق وقد صلىها في ثلاث دقائق لم يجز له الدخول في العصر قبل مضي الاربع وهذا كما ترى مخالف لصريح النصوص والفتاوى القاضية بجواز الشروع في العصر بمجرد فراغ من الظهر واما الثاني وهو ان نقول إن المقصود مقدار أربع ركعات من كل مكلف بحسبه أو. وأما الثاني فهو بعيد في نفسه ليش إذ لازمه اختلاف الأوقات باختلاف المصلين صار وقت العصر مو منضبط معه صار وقت العصر فصار وقت العصر بلحاظ مكلف بعد دقيقتين من الزواج، وبلحاظ آخر بعد ثمان دقائق من الزواج، وبلحاظ ثالث بعد خمس دقائق من الزواج، فيكون داخلا بالنسبة لمكلف غير داخل بالنسبة لآخر، وهو كما ترى. كله كما ترى والاندرشين. بل ومناف لقاعده الاشتراك في الاحكام فان مقتضى قاعده الاشتراك في الاحكام ان يكون تحديد الوقت حدا واحد. واحدا بالنسبه الى جميع المكلفين لانه مختلف من كل مكلف عن الاخر بحسبه أن يكون المقصود هو الاقتصار على أقل الواجبات فهذا خلاف الظاهر جدا فلا جرم، يعني حيث بطل هذان الشقان تعين الشق الثالث وهو أن المراد بهذه الفقرة مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات يعني المضيل فعلي وهو ان يصلي اربع ركعات وتكون الروايه بصدد بيان الترتيب هذا ما افاده قدس سره الشريف صفحة صفحه دي صفحه 107 و 108 ويلاحظ على ما افيد اولا مخالفته وليه ظاهر النصوص لظاهر الروايه عفوان فان قوله اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر فكيف نحمل فقد دخل وقت الظهر على وقت الاشتراك زي. ثم يقول فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصري حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فلو حملنا حتى يبقى من الشمس يعني حتى يصلي حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فلو حملت هذه الفقرة حتى يصلي أربع ركعات في آخر الوقت فإن هذا شنو؟ رافض الظاهر جدان فهذا اولا ثانيا يمكننا أن نلتزم بالفرض الأخير الذي أفاده وهو أن المقصود بالوقت التقديري مقدار أربع ركعات من كل مصلي حسبه من صنفين أو حالين أو ظرفين فإن قلت بان لازم ذلك اختلاف الوقت باختلاف المصلين وما اي مانع من ذلك فقد التزم هو بنفسه قدس سره في وقت الفضيله ان وقت الفضيله يختلف شنو باختلاف المصلين مع انه وقت محدد فقد ذكر لاحظوا الي صفحه 156 من نفسه هذا الجزء قال بل يمكن ان يقال ان وقت الفضيله ليس له مبدا معين يعني وقت فضيله الظهر ما الى وقت معين بل العبره بالفراغ من النافله متى فرغت من النافله بدا وقته فضيلة الظهر فإن التحديد بالقدم والقدمين في النصوص بعض النصوص حددت بقدم بقدمين ذراع ذراعين فإن التحديد بالقدم والقدمين ونحوهما إنما هو لمكان السبحة ومراعاة النافلة ولذا يكون الأفضل في السفر ويوم الجمعة المبادر أول الزوال حيث لا نافلة تزاحم الفريضة ويشهد له صريحا لهذا المعنى موثقة محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري لا القدم ولا القدمين في نفس الموثقة يقول لا القدم ولا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها الصبح يعني شنو نافله تطوع وهي ثمان ركعات فان شئت تطولت وان شئت قصرت يعني ما في وقت حاسم وعليه فالاحسن ان يقال ويقول إن مبدأ وقت فضيلة الظهر هو الزوال بعد الفراغ من النافلة بعد الفراغ بأي حد فقد يكون بمقدار القدم وقد يكون أقل وقد يكون أكثر حسب اختلاف أمد النافلة قصرا وطولا فما قيل به في وقتي قل وياي فضيله الظهر فليقلبه في وقت دخول العاصر بانه يختلف باختلاف اداء الظهر طولا جنوه وقصران زين كما يمكن لنا وثالثا قد افاد وهو غريب أن هذا مناف لقاعدة الاشتراك في الأحكام فإن المقصود بقاعدة الاشتراك في الأحكام أن اختلاف الأصناف من كون هذا ذكران وتلك أنثى أو كون هذا عالمين وذلك جاهل اختلاف الأصناف ليس مانع من فعلية التكليف هذا هو المقصود بقاعة الاشتراك فإن مقتضى إطلاق الأدلة أن اختلاف الأصناف ليس مانعا من فعلية التكليف أن المقصود بقاعة الاشتراك أن يكون وقت فعلية الحكم جنو واحدا بالنسبة للجميع فمثلا وجوب الحج على المستطيع لله على الناس يحج البيت من استطاع عليه مقتضى اطلاقه ان اختلاف الاصناف من ذكرين انثاء عالمين جاهلين انه متى حصلت الاستطاعة خطب بالحج وان اختلف وقت فعلية الوجوب فربما تحصل الاستطاعة قبل تسعة أشهر، ربما تحصل استطاعة قبل زوال يوم التاسع بدقائق، وربما وربما فلا يستفاد من الإطلاق أكثر من أن اختلاف الأصناف غير مانع للاتحاد في وقت شنو؟ في التلوث. فعلية الحق. لا حول ولا قوه بس الإشكال عليه بالتنظير بالتنظير بالتنظير نافلة يعني وقت نافلة وفضيلة هائية العصر وفي غير محل والسر في ذلك ترك المسبع حتى يجي المعنى عديل هذه <تصفيق> فيها رواية صحيحة هذا وهو قال حتى لو ما في رواية هو قال أنا أريد بالرواية أنه فيها رواية إذا صليت يعني نافلتك كأن ماء الفضيلة حاضرة على أي وقت وإنما تمتد ببركة إن اخترت النافلة إذا ما اخترت النافلة فضيلتك حاضرة. فمتى يبدأ الوقت؟ بدأ الوقت إيه إيه الزوال. بعد النافلة أحدها. يقول. فا إيه اخترت. هو يقول بعد النافلة؟ ما إن صليت أنصليت النافلة. هو يقول بعد النافلة. هو هو هو, هو. السيد الخوي تدافع عنا. ويقول بعد النافله <تصفيق> خف خوف الاشكال عليه في محله <تصفيق> فعل الاشكال عليه بكلامه بعد <تصفيق> تقول بعد نحن نشكل عليه بكلام وانت تلتزم ان وقت فضيله الظهر تعال نلتزم برايه شيخ ابراهيم قول مسالتنا شيخ ابراهيم يقول لا وقت فضيله الظهر من الزوال <تصفيق> نافله ما لها دخل في وقت الفضيله زين ده احنا نمشي على رأي السيد غيدي فالأحسن أن يقال أن مبدأ وقت الفضيلة عند الفراغ, عند الفراغ عند الفراغ عند الفراغ من شنو من النافلة ممتاز والفراغ من النافلة يختلف باختلاف الأشخاص طولا وقصران اذا صار وقت الفضيلة مختلفا باختلاف المتنفلين أنا ما أشكر عليه في تمام المبنى أنا أقول هل جزء من كلامه الذي تقول لازم هذا القول أن وقت العاصر بعد مقدار أربع ركعات لازموه اختلاف الوقت باختلاف المصلين ما الشكل قاله ما الشكل قال قاله هذا مشكل كيف الوقت يختلف هذا دخل وقت العصر هذا ما دخل وقت العصر يقول هو في وقت الفضيله هذا دخل وقت الفضيله هذا ما دخل لان هذا بعد ما فرق من الناس وهذا يقول لا بعد الفراغ يا شيخنا اذا رايك انت يعني مساله ثانيه قرانا عبارته واضحه يقول يدخل وقت الفضيله بالفراغ من الناس ولذلك قال يختلف طولا وقصران ولذلك قال لا القدم ولا القدمين هي كلها مو حدود المدار على الفراغ من السبحة ترك السبحة هذه اللي عندك هي. المناقشة الثانية ما ذكره السيد الإمام قدس الروح في كتاب الخلال أيضا ناقش في دلالة بل رواية داود ابن فرقد زين قال يا صفحة لا يقول لك الكتاب مو عندك تسأل عن الصفحة الطين قل له الطين الكتاب مو انت الولي لا لا سيدنا الوجه إلا الطين الكتاب عند شرح مو بس الكتاب زين صفحة مائه من كتاب الخلاء شوف لاحظوا كلام السيد قال والذي يمكن ان يقال ان روايه داود محموله على بيان الوقت الذي تصح الصلاه فيه بحسب الحالات العادية يعني هذا مو وقت لجميع الحالات يقول في الحالات العادية وقت العصر بعد مقدار أربع ركعات. مو أن هذا وقت العصر في تمام الحالات في الحالات العادية يعني في الحالة التي يكون المكلف ملتفت مختار وقت العصر بعد مقدار أربع ركعات ولما كانت صلاة العصر مشروطة بالترتيب ولا يمكن للمكلف تحصيل هذا الشرط في أول الزوال وكذا الحال بالنسبة لآخر الوقت حيث لا تصح صلاة الظهر لابتلائها بالمزاحم الخارج عن قدرة المكلف لأجل ذلك صح بحسب الذهن العرفي يقول العرف الشكل يفهم أن يقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر أي دخل الوقت الذي يصح فيه الظهر بحسب الحالات العادية حيث لا يصح العصر في الحالات العادية في أول الزواج اشتراطها بالترتيب فهذه القطعة وقت الظهر للعاصر بينما القطعات المتوسطة يصح فيها الظهر وكذا العاصر لأن تحصيل شرط الترتيب ممكن فالمراد بحسب الواقع بيان الأوقات بحسب وقوع الصلاة صحيحة ويمكن الاستئناس بل الاستشهاد ترقى لذلك يعني لما اخترناه ان المراد بيان الوقت بحسب الحالات المعتاد جاب شاهدين الشاهد الاول هذا ما تعرض للسيده خيو تعرض اذا راجعت الاخبار وجدت ان اطلاق الوقت بنحو مطلق على وقت الفضيله شائع كصحيحه الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام وقت الظهر هو الروايه يقول وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان الى غير ذلك من الروايات فقد صح إطلاق الوقت على وقت الفضيلة. فليس من البعيد إذا صح إطلاقه على وقت الفضيلة إطلاقه على الوقت باعتبار الصحة. فمعنى كلمة دخل وقت الظهر يعني دخل الوقت الذي تصح فيه الظهر. في الحالات المعتادة لا أن المقصود به دخل الوقت المختص بالظهر بحيث لا تصح فيه العاصر مو هذا المقصود هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني لو كان المراد تعيين الوقت مع قطع النظر عن شرط الترتيب هذا اللي ذكر السيد الخوي لعينه بأمر مضبوط لا بأمر موكول إلى المكلف مع الاختلاف الكثير بين المكلفين وإلا لزم لا اختلاف أوقات الصلاة باختلاف المكلفين وهو كما ترى بعد نفس بنفس وهو كما ترى إذن المراد من هذه الرواية إن أول الوقت لعدم قدرة المكلف على الظهرين وعدم قدرته على العصر وحدها لاشتراطها بسبق الظهر يختص بالظهر لا بمعنى عدم الاشتراك بل بمعنى عدم قدرة المكلف على اتيان عصرين صحيحا لا جمعا مع الظهر ولا منفردان هذا اللي يريد يقول ثم يقول وليس مرادنا لا تتصور وليس مرادنا أن الظاهر من الرواية هو هذا لا <تصفيق> بل المراد أن الجمع بين الروايات أي روايات الداله على الاشتراك وهذه الرواية الداله على الاختصاص يقتضي الحمل على ذلك من باب حمل الظاهر على الأظهار ويلاحظ على ما أفيد أن حمل الظاهر على الاظهر هذه القاعده المشهوره انما يتم في اطار الجمع العرفي والمقصود بذلك انه لو جمع الظاهر والأظهر في لسان واحد لرؤيا متلائمين وأما لو جمع في لسان واحد فرؤيا متنافرين فليس مجرد كون أحدهما أظهر مبررا لحمل الظاهر عليه مثلا هذا الكلام ده كثير ما يذكر السيد الخوي مثلا لو ورد عندنا أمر وترخيص كما لو قال في رواية صل الجمعة وقال في رواية أخرى لا بأس بالتارك فإن حمل الظاهر على الأظهر هنا عرفي لأنه لو جمع في لسان واحد لرؤيا متناسبين وأن الأمر بالجمع أمر ندبي بينما لو ورد أمر وناهي بأن قال في رواية صل الجمعة وقال في رواية أخرى لا تصلي الجمعة أو إياك أن تصلي الجمعة فهل يصح ان يقال بما ان النهي اظهر في عدم اللزوم من الامر فمقتضى حمل الظاهر على لاظهر حمل الامر على النادم فانه يقال ان هذا جمع غير عرفي لانه لو جمع في لسان واحد لرؤيا متنافرين وهنا لو جمعنا قوله في صحيحه عفوا في مرسلة داود بن فرقاد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ثم قال حتى يبقى من الشمس مقدار أربع ركعات مع قوله في صحيح الفضلاء اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا جنو لا يكون جمع بينهما بما افاد من ان المراد بدخول وقت الظهر دخول وقت تصح فيه الظهر بحسب الحالات المعتاده جمعا عرفيا والحمد لله رب العالمين آه. أه. وعظام مع بعض لا قد يكون مع ذلك وعظام مع بعض يكونا متعارضين لكن مجافرا ران من الضايات ران خارجيه جاب مع, ملاحظة جاب ملاحظة مع ملاحظه ذات قرينه واحده مع قرينه واحده خارجيه هذا قرينه واحده وهي القدم وحدي. أما بالنسبة لهذه القرين، باجأنا بابي أن هذه ناظره لوقت فضيلة، وقت الظهر يعني وقت فضيلة الظهر قدماء، وقت العصر وقت فضيلة العصر قدماء، مو وقت العاص حتى يقال اطلق الوقت. هذه روايات كلها سياق واحد، تراجع الباب كل سياق واحد يتحدث عن وقت فضيلة.